الله الرحمن الرحيم يسر اخوانكم في منتدى فرسان السنة ان يقدم لكم روائع منتدى فرسان هذه المادة الله <تصفيق> الرحمن vui ông may đi بينهم <تصفيق> والذين كفروا la na Hmm. <laughs> you know وَإِنَّ الله له وخير مهاجسين لا يدخل لهم مدخلا يرضى له وإن Amen. Oh. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ <تصفيق> ۖ وَهُوَ Oh my. وين سيفك I love هم وَاذْهَبْ إِلَى رَبِّكَ وَأَنَا إِلَى ربك I can move